عرض مجموعة من المبادرات ان الإنسان لا يفكر بشكل تقليدي ولكن يبدأ في الابتكار والإبداع من أجل حل الأزمات يساين أن يكون معنا الآن الفنان التشكيلي دكتور عبد الناصر السعداني رئيس ملتقى المبدعين العرب وهو عنده أيضا مبادرة فنية جديدة دكتور عبد الناصر صباح الخير صباح الخير يا فندي دكتور عبدالناصر عايزين نتعرف من حضرتك عن المبادرة الفنية الخاصة لدعم الفنانين من خلال تسويق الأعمال الخاصة بهم آه تمام آه، هو في البداية طبعا كان المصدق الهدف منه هو مساندة الفنانين و... و... وإعطاءهم الفرصة وانتشارهم بشكل لائق ومساندتهم فنياً من خلال عمل بعض الورش الفنية بحيث أن احنا نقدر نقف على مسترههم ونقدر ننتقي الموهبين الكف وفي نفس الوقت يحصل لهم احتكاك مع كل الفنانين من كل الدول العربية ده اتحقق من خلال تسع ملتقيات كبرى ضم مئات الفنانين من كل انحاء الوطن العربي في الفترة الاخيره وجدنا طبعا ان في أزمة كبيرة بالنسبه بتقابل الفنانين وهي إني ما فيش ثقافه الاقتناء يعني انا لما أكلف على عمل والخامات دلوقتي تعتبر غاليه جدا وفي نفس الوقت أروح أعرضه و... و... <تصفيق> وأتحمل مشقة السفر والإقامة إذا كان في إقامة أو كده وبعد كده أفاجأ أخذ عملي تاني وهكذا وتتوالى نفس الموضوع تقصد حدثك أنه من خلال المعارض لا يتم بيع الأعمال الفنية المعروضة داخل المعارض بالضبط فهنا احنا مش قادرين نو... ال... ال... ال... يعني مش قادرين نوصل للناس اللي هي بتقدر تقتني الاعمال دي ومع الاسف هم كمان مش قادرين يوصلوا للاماكن اللي ممكن يقتنوا منها بعض الاعمال طبعا كوننا لجنه فيها بعض الخبره من التسويق مكاتب تسويقيه كبيره جدا قالوا إحنا هنعمل صايت دولي كبير بحيث إن هو آه آه نعرض فيه الأعمال اللي اللجنة هتختارها من, من قبلنا وفي نفس الوقت نحط العمل بسعره بمقاسه بخامته بكل حاجته مجرد صورة فوتوغرافية واضحة ليه وبكذا يوصل لكل الدول ويوصل لكل المجتمعات المدنية الحديثة ويوصل للنوادي يوصل لكل حاجة من خلال التسويق الإلكتروني. هو دا شكل معرض كبير يعني ش... يعني هو يعني تكبير للمعرض بدل ما يكون موجود في مصر أو في تونس أو في المغرب أو في الجزائر هو شكل بيدوم كل اللوحات في شكل معرض يعني بيعرض هذه اللوح لجمهور العالم بأكمله. بالفعل. وطبعا هنا احنا بنقيم حاليا وبننفس حاليا الصيد ده. وبنختار الاماكن بعناية اللي هيتم نشرها فيه. وكمان عملنا استفدنا بقى من خلال الفنانين من خلال الفنانين الدول العربية اللي كانوا بيشاركوا معنا قبل كده. في منهم ايضا فنانين عندهم حب لخدمه الفن وال ونشر الثقافة. فقالوا احنا مستعدين نبقى يعني الظهير ليكم في دولتنا. يعني بحيث انه ممكن مسلا حد في السعودية فنان معين في السعودية هو هيبقى مسؤول عن التسويق في السعودية. <تصفيق> يعني خلاني كون... دكتور هل هيكون في مشاركة من مواقع التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا انهم يعني تعرضوا ايضا اه وترويجوا لهذا السايد. على هذه المواقع اه ما هو ده كله طبعا احنا احنا حضرتك العدد الفنانين في مصر ما شاء الله عندنا في الموقع يعني يعدي عن ال 18000 فنان 18 ألف فنان دولي احنا بنعرض ليهم هم يعني يعني هم يعتبروا اعضاء معانا فاحنا بنعرض ليهم وبنعرض بتبقى زي ثقافه متبادله ما بين كل الفنانين وكل انحاء وبعدين هنا التسويق الالكتروني أرب كل المسافات يعني مثلا هقول لحضرتك نسبة صغيرة حاجة صغيرة يعني مثلا في ناس في التجمعات وفي المدن الجديدة مثلا حد شارج الله غالية جدا وفي نفس الوقت بيجي يعرض الحاجات الفنية أو التحف الفنية اللي فيها بتبقى ما هيش على أساس وبتبقى كلها تقليد ما مش أصلية, اصلية لان ما فيش خبراء او يعني بيشوفوا هذه اللوحات ويقدروا اذا كانت هذه اللوحات اصلية او غير اصلية بالزبط فهنا هيبقى ده موقع هيبقى مرخص معتمد بحيث ان اي حد عايز يشتري منه هيبقى فيه هنقدر ان احنا نوصل له العمل وهو هيبقى امن كمان وهيبقى فيه مقر هنا في القاهرة لو حد عايز يجي يشتري مباشر مش عن طريق الانترنت لا هيبقى في مكان ومقر زي معرض وبرضو المكان ده مرخص بحيث إن نقدر نوصل يبقى, يبقى كل حاجة يعني كل حاجة تبقى موجودة من خلال موقع تسويق واضح لموقع أصلي على أرض الواقع في بعض الفنانين المشهورين المعروفين اللي طبعا ما يقدرونش ان هم يدخلوا علينا ولا يدخلوا على الفنانين اللي من خلال جهدهم وانتقاءهم هنا بقى يعني العمل مش اي حد هيقول انا عايز اعرض العمل بتاعي لازم يكون هنمره. في لاجنة تحدد ان هذا العمل يتم عرضه طيب خلينا اسألك دكتور عبدالناصر يعني فتة. ايه المعايير العميل ممكن يعرف بيها ازا كان العمل ده اصلي اللوحة دي فعلا أصلية او غير اصلية يعني زي بحدد؟ اللوحة دي هل هي اصلية فعلا ولا غير اصلية؟ بتبعوا برا عن ايه او بيبقى ازاي؟ تمام هو حضرتك مع الاسف الفترات اللي هي الاخيرة دي حصل زي تشويه وخداع كبير جدا جدا بحيث ان انا ممكن اكون اصلا مانيش فنان وما عنديش خلفية عن الفن او خلفية بسيطه ممكن اجيب لوحه لوحة فنية وفي نفس الوقت المس عليها بعض الالوان يبقى هنا قدتها طابعاً هي لوحة أصلية مرسومة والعميل هنا ممكن ما يقدرش يكتشفها فده النقطة اللي أنا بقول لحضرتك عليها إن, إن لما يبقى فيه صيد معروف ومرخص يقدر العميل لو أخذ العمل الفني وفي نفس الوقت لا مش أصلي أو لا في مشكلة بيبقى ليه فرصة للارتجاع يعني ليه فرصة إنه هو يبدل أو يرجع العمل تاني وأهم حاجة دكتور عبد الناصر إن بتكون هذا الموقع مدعوم من الدولة ويعني عندما تتدخل الدولة أو الهيئات الخاصة بالهيئات الحكومية بيكون ده أكبر ضمان لأي حد بيتعالي ليس هناك أي مجال لسوء التعامل أو أن يكون فيه أي شبهة للخطأ موجودة فيما يتم عرضه من لوحات والله حضرتك ده دي نقطة مهمة جدا جدا وبالفعل احنا تقدمنا لوزارة الثقافة بطلب لدعمنا في الموضوع ده لاني ده يعني الموقع ده هيبقى الموقع الاول في الوطن العربي كله يعني فعلا مفيش موقع للتسويق بالشكل البروفيشنال اللي هيبقى موجود أولاً اولا ده كمان بيدعم نشر الثقافه يعني يعني لما انا يبقى يعني زي ما بنقول كده لوحه لكل بيت لوحه لكل حي احنا هدفنا كله في كل المبادرات بتاعتنا ان ننشر الثقافه والثقافه دي بتنشر من خلال لوحه فيها فكره متنفذه بتقنيك عالي دي لما بتبقى موجود انا عندي مثلا شقتي لما يبقى موجود فيها لوحتين 3 4 اكيد آآ يعني بده راحه نفسيه آآ اكيد آآ الاطفال بيتربوا ان في اعمال فنيه بتبقى في البيت كمان احنا مش بنعتمد على اللوحات الفنيه فقط لا احنا عندنا نحاتين ما شاء الله وعندنا شغل همدي ميد جميل قوي وعندنا آآ آآ يعني آآ آآ من الفنانين والفن اللي هنعرضه. طيب دكتور عبد الناصر خلينا اسأل حضرتك هل الفنانين او الفنانين التشكيليين يعني يجب ان يكونوا معتمدين من جهة معينة ولا اي حد ممكن يكون عنده موهبة ممكن يبدأ يرسم ويمارس ان هو آآ آآ يبيع لوحاته على موقع او كده. لا هو حضرتك الفن بصفة عامة يعني ما بيعتمتش بال... بال... في المقام الأول على الدراسة مم. حضرتك لازم يكون في موهبة حتى للدارس يعني... يعني لو الفنان واخد أعلى الشهدات وفي نفس الوقت العمل بتاعه ما فيهوش الحس الفني والموهبة أعتقد ان العمل بيقع وما بيوصلش للناس والناس ما بتتقبلهوش مم. فهنا في فنان بيبقى هاوي ودي شريحة كبيره جدا جدا واحنا بنتبناها ولكن عنده مغيرة قوية جدا جدا واشتغل على نفسه يعني اشتغل وذاكر وخد كورسات معينة في الحاجات والنقط اللي هو ضعيف فيها فنيا بحيث ان هو وصل لمرحلة فنية كويسه ولذلك اللجنة هنا ده دورها يعني احنا لما بنيجي ناخد اعمال هناخد العمل اللي هو مبني على اسف سليمة يعني قواعده سليمة مفوش تقصير في جوانب فنية معينة فمن هنا هنبقى جامنين للعميل اللي هيشتري عمل كمان في نقطة ان احنا هنقيم العمل فنيا وماديا يعني احنا اللي هنحط سعر. يعني فرضا في فنان ممكن يجي على العمل بتاعه يقول لي العمل ده بعشر تلاس. وهو ما يسواش هلا جنيه. بالضبط يعني نحرك تعرف منين العمل ده يسوأ وما يسواش. وكفنان ده ده. بقى هو انا انا كفنان ومعايا لجنة فنية بنقدر كويس نقيم العمل ونشوف العمل ده. هل الاول بنقيم الفكرة. هل الفكرة دي جديدة ولا مكتبسة. هم. وبعدين نرجع نقيم العمل بقى كفني. كامل. وبعدين نرجع نقيم هل الخامة اللي هو شغال ديها. نستخدم العلوان اللوح. اعيوة خامة مكلفة ولا لا؟ م. فبنبدأ من هنا من الثلاث محاور دي نقدر نقيم العمل ونديره السعر المناسب لها. وهل فعلا نقدر نعرف الالوان دي يعني من نوع الجيد او نوع رخيص او كده ازاي بتعرفوا ده? لا ابو سعى ذاتك مش شرط. م. انا ممكن لو فنان اشتغل بنوع رخيص جدا او رديق جدا بس طلع لي في النهاية منتج قوي ده بالعكس يبقى اه شجولي بقى حاجة كويسة جدا جدا. يعني في جداً بعض جداً الفنانين بيرسموا بالرصاص آه, بالرصاص. اه. اه لا ما هو، ما انا بقول لحضرتك. انا باتفق مع حضرتك في النقطة دي انه مش مشارط. مش الخامة ما هيش المقياس اللي على اساسه بندي معيار لل للعمل الفني. لأن طبعاً دي أنا... خطوة مهمة للقضاء على الغش أو يعني على القضاء على النتاق يتم بيع لوحات غير أصلية على إدلاع أصلية أو احنا إحنا بنتمنى بقى هنا حضرتك إحنا بنعشد بعض رجال الأعمال إن يبقى في حد عايز يساعد في, ال... في انتشار, في انتشار الثقافة ويساعد المواهب دي إن هو لإن حضرتك أنا عايز أقولك إن الصيد ده بيتكلف كتير جدا جدا كمان بيندفع له مبلغ شهري علشان يوصل على اليوتيوب والفيسبوك. هو ان شاء الله تبني وزارة الثقافة المشروعة بهذا الحجم ومصر دايما سباقه اه ومصر دايما. حاولت تت... يعني تتواصلوا مع حد من وزارة الثقافة. انا انا قدمت طلب فيه الفكرة ومنتظر الرد منهم. ان شاء وإذا... الله. اه واذا هما ما وفقوش طبعا انا انا هضطر ان انا اعمله على حسابي. بالجهود الزاتية بالضبط ان شاء الله ان شاء الله يعني يعني هم يعني بيدعموا اي مشروع يعني مصر دائما هي منارة للثقافة والحضارة ودايما اي مشروع بيتم تقديمه لدعم الثقافة والفن بيكون مشروع له والاولوية دكتور عبد الناصر السعداني الفنان التشكيلي ورئيس ملتقى المبدعين العرب يعني شكرا جزيلا لحضرتك وشرفتنا شكرا جزيلا لكم وانا اللي بشكركم على المساندة والدعم دايما للفنانين شكرا جزيلا Gracias